وصلاة والسلام على رسول الله وآلبي الله وصحبه أنصار الله إلى أدل تحر إلى الغمس الخالق مع خدد تبحياء المضاعف ومقف تحمل مشاعر المتكري الى السيد المعلم والتيلسوف المتكلم مسجل هذا الشعور المثمن الذي مضى عليه ما يرته من تسع سنين ولكنه لم يخدم من المرتباع بالاحتراف قد ابن وجده من القلب في قعده وابن الى وصارنا بحكم الدفء الجهد والاختياره فاتخذنا الى السحب ان شاء الله وتلا اين تفاريد القلب وحرقنا غثه الجرح بالصدر هلا اذرعا من صبنا. وتأملنا من الزهر اقتبالا. فتنبهنا على محصلة تطرم الرأس والهدي اقتبالا. الى اعزامنا نبستها ثلة البغي معالا. واستضافت خيرنا في جبها. ليند ما يشتئي لما ردوه لنا في خرقته ففهمنا انه لا قد دلالا سهر الصوت على خدمته يقلبه يمينا وشمالا لن تمت يا املي مخترما دون ان تخدم للدين عقادة لن يصبك صادق نعم كفر وللجلات لا دا. سيدي سيدي ما كنت ادري قبلكم. في ثمود الصدر الارض مثالا. كيف تقضي والدنا حافلة. عقدت من فكرك البد احتفالا. وتعالت صرخة اطلقتها. وابت فينا الى الحش دوالا رفعتها بعدكم قابلة رجت الارض يمينا وشمالا يا ابا الاعلام بخاب الرجا ودم المظلوم للتأرس طالا ارضى الهد الذي ما بيننا وتعاهدنا الى الكفر قتالا فلقد دبنا كما تأذرنا في هوا من قلبه للدين سالا وبقت بالنفس من فقدكم حسرةٌ فضكي على الدهر يا عاد سيدي قد كنت حلما بارعا فلقد عشنا من خيالك خيالا والاساطير وإذا امسكتها فلقد امسكت الله في الناس محاله رجل لولا تعدي عاق مالا فأرى ماركس لو عاصره نرتأ عن مبئن كفر ارتحالا ولما اغرق في فلسفة تنكر الله غرورا وجدالا ولما حرك تأريخ الوراء بالعلاقات التي تنتج مالا ومضى من بطروحة صارها الصدر ويشتاه جمالا ان قلت لم تترك الى احد مهنى على علم المقالة سيدي كل الذي اصدرته قد غدى في حوزة العلم الهالة رددته للعلا طلابكم ومضى يحسب ذكرى كجمالة سيد الفتية سيد الفتية وما اقتدها حينما تعلي جهادا بطل قد كان يجائز لضرن استا لارضا و بذكر قد بين المؤاتي نفسه دون ايت تعثى ديم الرجال اخوه الايمان في ارض البلاء ما احتناكم على الذل كسالا انك في تاريخكم معرفه كم اسحكم نوما تحكي الجبال دورة الاشرين من تاريخكم لم تزل تمشي على الذهب اختيالا من يكن ابو حسين عندهم كيف يرخون الى الذهب الحقالة. اوليس الصد قد علمكم ان تقيموا لبقى الغوت احتفالا. او يقضي بينكم مرجعكم وتنامون على القهن اتقالا. اولا تتكلموا ما كي تكنوا ينتهي العذر اذا مدى مسالا كم تعدى الجول حتى شملت كفه خطرا مسولا وحجالا فاذا لم ينهض الارض بكم فاذا لم ينهض الارض بكم صار ما ينهضكم شيئا محالا يا غيار في فرى قدلتها يوم ان كانت الى يا علا لقد اشتقت بان انتمها ولايب الغيم قد اذكر بما اثبتوا انكم من صلب ما قد اباق جفل الفيض الخبال انتم ابناؤكم ام كتجوم وان وردوا رجزة قال اصطبت وسرت الموت مالا على لا اعطيكم ذل الهدي بل ساعطي لبه القلب انتصالا. حزنا عيشي لذل بينكم فاسعدوا قلبي بالموت قتالا. ان هذا الصوت في تربتكم قد اوى وهو على من او اولا اصابوا جعلا اعلىها فقالا ايها الابناء في ارجائنا اجهروا بالحق قولا وفعالا حكموا الاسلام في موتنكم واجعلوه للمرادين نكالا وطن للكل لا حزب منه يرغم الناس بما يعد اهتمالا اخوة في الارض والدين فلا جعل الاسلام للغير افعالا